وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ بِالْقَائِرِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوْ لَمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَتَارُ الْأَرْضَ وَعَمَرُهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا